والصلاة والسلام على رسول الله مكتب المحيدين بالبحر الكريم يسوط التقليم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله وراء في شرح كتاب مرارات المقربين في عقيدة المحيدين من تأليف ربيع الشيخ علي الوصيفي حفظه الله وراء وقال في يوم الثامن عشر من ربيع الاخر الفرومية اربعة واربعون هجري الموافق الثاني عشر من نوفمبر الفين اتين وعشرين ميلادي واليوم باذن الله تعالى الدرس التاسع في يوم السبت The brothers of Al-Muhaddith Applications please be announced a continuation of the classes with Sheikh Ali Wasifi may Allah bless him on the explanation of the book Beacons of Light that is actually written by the honorable Sheikh Ali Wasifi himself may Allah bless On the day of Saturday, the 18th of Rabia al-Aqam, 1444 Hijri, corresponding to the 12th of November, 2022, two And today, with me, class number 9. the score Alhamdulillah, wa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. فنشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلمنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل أرسل الرسل لعبادته وحده لا شريك له و امرنا بأن نكفر بالطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله من شيطان او ساحر او مستحيل للحرام او محرم لما احل الله او مراب كل ما طغى وزاد عن الحد فهو طاغوت كل ما زاد عن الحد فهو طاغوت وكل ما جاوز العدل الذي نصبه الله عز وجل في الخلائق فهو طاغوت والله عز وجل سبحانه وتعالى يحكم بأمره وحكمه نافذ بين العباد وحكم الله عز وجل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 فالملك لله عز وجل وهو اخذ بنواصي العباد يقلبهم كيف يشاء بحكمه أي بأمره وقضائه وقدره وحكمه نافذ سبحانه وتعالى في العباد بخلاف حكم غيره فقد ينفذ في العباد وقد لا ينفذ في العباد وحكم الله قائم على العدل وهذا معنى قوله إن رب على صراط مستقيم أي على حكم عادل مستقيم سبحانه وتعالى إذن إجمال دعوة الرسل وتفصيل دعوة الرسل في قول المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي أمر الله عز وجل من قبل أن أعبد الله والشن الطاغوت فلا يصح الإيمان بالله دون الكفر بالطاغوت ولا يصح الكفر بالطاغوت دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى فلا بد من الكفر بالطاغوت والايمان بالله سبحانه وتعالى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى والعروه الوثقى هي الإسلام وهي التوحيد وهي السنه ولا يصح الأخذ بالسنة حتى تترك البدعة ولا يقبل ترك البدعة إلا بالأخذ بالسنة والدين الحق وسط بين طرفين مزمومين الغلو والتفريط هذان الطرفان مزمومان الغلو مجاوزة الحد والتفريط والتقصير في الواجب والوسط هو العدل والاتيان بما أمر الله سبحانه وتعالى وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق جميعا فلهم قدرية يقولون بالاختيار دون التوفيق ولا هم جبرية يقولون بالتوفيق دون الاختيار بل إنهم يثبتون الاختيار ويثبتون توفيق الله عز وجل لهم أي اختيار العبد لفعله وتوفيق الله عز وجل لأعمالهم وهم وسط بين الخوارج والمرجئة فلا يقولون بالخروج ويكفرون المجتمع ولا يخرجون العمل من الإيمان كالمرجئة فهم وسط بين هؤلاء وأولئك الشاهد أن اجمال دعوة التوحيد هي دعوة الوسطية بين جميع الدعوات الموجودة على ظهر الأرض فلا هم يقولون بغلو النصارى في المسيح عليه السلام ولا هم يقولون بإنكار صفات الله وتحريفها والطعن في ذات الله عز وجل وصفاته كما يقول اليهود بل إنهم يفردون الله بالوحدانية ويصفون الله بالكمال المطلق سبحانه وتعالى وهذا ليس موجودا إلا في أمة الإسلام ولذلك أمة الإسلام أمة مسبحة حامده شاكره ترد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل وتوفيقه وإلى عظمته وجلاله وتسير في العبادة بمحب الطاعة راضية بحكم الله عز وجل وراضية غير صاخطة على اقدار الله عز وجل ومؤمنا بالبعث والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي جعلها أعلى الأمم وأرفع الأمم وقد قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قيام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فنشروا التوحيد والسنة وقاموا العدل في العالمين هذا هو الواجب علينا أن نؤمن به توحيد الله وعبادة الله المتضمنة لإثبات ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته أما أهل البدع فقد قلنا إنهم حصروا التوحيد في إثبات أن الله قادر على الفعل فقالوا التوحيد هو القدرة على الاختراع وقد قلنا قبل ذلك إن هذا الأمر لا ينكره كفار كريش ولا إبليل ولا سائر الكفار فإنهم يؤمنون بأن الله هو القادر على الاختراع قال تعالى بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق وهذا دليل على أن الخلق متعلق بمشيئته الخلق متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى فحصروا الدين في إثبات التوحيد في إثبات توحيد العبادة التوحيد الربوبية أن الله رب فقط لا قالوا ما قالوا انه معبود الحق ولا تكلموا في كمالات صفاته وأسمائه وانما حصروا الناس في اثبات الربوبيه ولم يتكلموا في صفات الله وكمالها كما تكلم أهل الحديث والاثر والسنه الذين لولاهم لولاهم ما عرفنا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا لولاهم أي لولا أهل التوحيد والسنة ما عرفنا عن الإسلام ولا عن النبي محمد شيئا لأنهم هم الذين نقلوا الدين فنعم أجر العاملين الذين نقلوا الدين والسنة ولذلك فنحن نترحم عليهم ونتردى عنهم ومن لم يترحم عليهم ولم يتردى عنهم فلا حق له في شيء ولا في الغنيمة ولا يستحق الولاء لأنه تبرأ من خير حواري الرسل والأنبياء وهذا والذي يفعله الروافض فإنهم يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد هي الدعوة الأم التي قام عليها دين الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له هؤلاء كما كنا من قبل قالوا لا بد من إثبات الأجزاء والأبعاد اللي هي الأعراض والأجزاء الزرات الصغيرة التي لا تنقسم لماذا؟ لندلل على أنها مفتقرة الجزء محتاج إلى الجزء والزرة محتاج إلى الزرة حتى يتكون جزء والجزء محتاج إلى الجزء حتى يتكون مركب فكل جزء محتاج إلى جزء وكل ذره محتاج إلى ذره هذا أصهر شيء في المادة يسمونه الجوهر وما تعلق به يسمونه العرض يعني الصفة فقالوا كل ما كان مجزأا وكل ما كان مؤلفا من أعضاء وأجزاء صغيرة فهو جسم والجسم حادث والحوادث لا يمكن أن تكون قائمة بالله سبحانه وتعالى الحوادث محتاجه إلى محدث والله والخالق ليس حادث الله قديم أزلي لا أولية له ولا ابتداء له تبارك الله رب العالمين وحده لا شريك له فقالوا كل ما هو مؤلف من أجزاء وأبعاد أجزاء صغيرة وأبعاد فهو جسم والجسم حادث وبناء على ذلك قالوا كل ما هو موصوف به الله من ان له يد ووجه وعين هذه بالنسبه لهم اعضاء وأجزاء مؤلفه ومركبه وهذه لا يجب ان يوصف بها الله بقواعد وضعوها ومقدمات تاويل وضعوها ادت الى انكار صفات الله فأنكروا الوجه واليد الذي أثبته الله في كتابه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وأثبته الصحابة وصار عليه أئمة الحديث أنكروا صفات الله بناء على تلك القاعدة التي وضعوها فرد عيد آل وقالوا كلمة واحدة صفات الله ليست أجزاء ولا أبعاد وليست حادثة وليست منفصلة عن الله حتى يقال إنها تركبت بل هي قديمة ازليه هذا هو الجواب ولا, ولا نقول بالأفزاء ولا بالأبعاد ولا نقول بالتركيب ولا نثبت الجسم ولا ننكر الجسم وليس لنا إلا إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله رسوله والله أعلم بنفسه والرسول أعلم بما وصف به الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نصير ونؤمن بالموصوف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله واحد أحد فرد صمد لا مولود ولا ولد وانه غفور رحيم رزاق جبار معز مذل مجدع معيد حي قيوم مريد فاعل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكيم سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى ونحن نعبد الله بإثبات اسماءه وصفاته طبعا اهل البدع اللي ما يثبتش الاجزاء والأبعاد وما يعرفش الحوادث على الوصف اللي احنا ذكرناه ده ما يبقاش مؤمن فرد اهل السنة وقالوا الإيمان لا يتعلق بقضايا بقواعد عقلية مخترعة الإيمان الكفر والإيمان لا يتعلق بقواعد عقلية مخترعه الكفر والإيمان متعلق بإثبات التوحيد الذي جاء به الشرع أما الذي يؤمن هو المؤمن والذي يكذب الشرع هو الكافر لكن كيف تقول إن مخالف المقدمات العقلية التأويلية التي اخترعتها والتي لم يجمع عليها اهل السنة أن الذي يخالفها كافر كيف يكون ذلك هناك أمور عقلية مقدمات أن الكل أكبر من الواحد وأن السماء فوق الأرض وليس هناك أحد ينكر ذلك فكل قطع عقلي لا يناقض ولا يخالف كل قطع شرعي لكن المقدمات التأويلية والقو... والقوانين التأويلية التي وضعتها أنت أيها المبتدع ليست قواعد مجمع عليها فإنها جاءت من عقل قاصر مخلوق ولا يمكن لاحد ان يقول ان العقل كامل ولا يخرج منه الا الكمال فالعقول متفاوتة فماذا تريد منا ان نرجع الى عقله نرجع الى عقل الجهميه ام الى عقل الاشاعره ام الى عقل المعتزله الاشاعره انفسهم مختلفون والاختلاف نتيجه لاختلاف العقول، فأي عقل تريد أن نرجع إليه؟ عقل الأشعري مخالف لعقل الباقلاني، وعقل الباقلاني والأشعري مخالف لعقل الجويني والرازي والغزالي والجميع المنتسب إلى الأشعرة، وعقل الجويني مختلف عن عقل الرازي. وعقل الغزالي مع العلم انه تلميذ الجويني يخالف عقل الجويني فالعقول متفاوتة ومختلفة وأنت تريد أن أرجع إلى قواعد تأويلية وضعها الرازي وهي مخالفة للقواعد التي وضعها البقلاني والتي وضعها الأشعري الحسن أو أبو الحسن الأشعري فقواعد التأويل ليس مجمع عليها عند أصحابها فكيف تريد مني أن أجعلها أصلا ترد إليه أحكام الإسلام هؤلاء الذين يقولون يرجع إلى العقول فالعقول متفاوتة لكن هناك العقل الصريح الفطري الغريزي الذي خلقه الله عز وجل لا يتناقض مع الشرع الصريح الصحيح الواضح لكن العقول باعتبار العادات والتقاليد والفلسفات والآداب وغير ذلك متفاوته وباعتبار الافراد فهناك الفئ الفطن وهناك العاجز والضعيف ولو كانت مستويات الناس غير متفاوتة ومتقابلة ومتساوية فمن سيحتاج إلى غيره هل هناك أحد يقول إن عقول الفلاسفه واحدة طيب هل هناك أحد يقول إن مدرسة أفلاطون خضعت لمدرسة أرسطو أو إن مدرسة أفلاطون وأرستو تلميذه خضاعتها لمدرسة سقراط من قبل فأفلاطون وارسطو مخالفان لمدرسة سقراط وليس هناك مدرسة فلسفية وهم يسمون أنفسهم بآل الحكمة فيلا سوفيا يعني اصحاب الحكمه هؤلاء لا يخضع بعضهم لبعض ابدا فيفرحون بما عندهم من العلم ولا يخضع بعضهم لبعض ابدا هل هناك أحد يقول ان عقول الصينيين افضل من عقول الامريكان ايرضا ان يقول ذلك هو لا يرضى أبدا ويقول عقلي أفضل حتى قالوا حتى قال بعض الناس كل انسان معجب بعقله بحيث أنك لو أفرغت الرؤوس من العقول لو أنت جئت كده لو أنك جئت وشققت الرأس وأخرجت العقول منها وألقيتها على الأرض عقول البشرية جميعا وجاء الحكماء ونظروا الى العقول الموضوعه في الارض فهل هناك احد سيختار عكس المفكر الالماني استاذ الطبيعه والنسبية واستاذ الفيزياء العالمي أستاذ سيختار عقله ويضعه في مكان عقله. لا هل هناك أحد سيختار رأي سكراء عقل سكرات ويقول أخذ عقل سكرات ووضعه مكان عقلي؟ لا كل إنسان سيقول عقلي أفضل من عقل سكرات وكل إنسان سيقول عقلي أفضل من عقل فلان وكل إنسان سيبحث عن عقلي هو لأنه يراه أفضل حتى لو كان عقله مثل عقول الحمير سيبحث عن عقلي. ولن يقدم عقل أحد على, على نفسه ابدا أينشتاين وهو الذي تكلم في نظرية النسبية والفوارق الزمنية بين الأجرام والكواكب والنجوم وغير ذلك هو نفسه لو أن عقله ألقي بين عقول الحكماء وعقول عامه الناس فإن الناس سيختارون عقولهم ولن يختاروا عقل أي اللي هو العالم الفذ في علوم الطبيعة والفيزياء والرياضيات وهكذا كل إنسان معظم بعقله فلماذا تريد أن تلزمني بقانون التأويل الذي وضعه الرازي بينما هو لم يكن مجمع عليه حتى بين الاشاعره فالاشاعره الاوائل لا يؤولون الصفات الذاتيه يثبتون الوجه والعين والسمع والبصر على حقيقة لله والاشاعره المتاخرون الرازي والغزالي والجويني يؤولونها وينكرونها ويفسرونها بغير حقيقتها أي عقل نأخذ هنا بعقل المثبتين أم بعقل المنكرين إذن لابد أن يكون عندك قاعدة هي التي تفصل بين هؤلاء وأولئك ما هي القاعدة؟ هي ليس كمثله شيء هو السمع البصير الدستور الذي صار عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذن المسألة مهمة جدا من هذه الجهة من هذه الجهة وأننا لا ينبغي أن نصف الله أو أن نجعل الله عز وجل على مثل ما يشاهد في المخلوقين فالله له وجه ونحن لنا وجوه ولكن وجه الله ليس كوجوهنا لنا سمع والله له سمع ولكن ليس سمع الله مثل سمعنا الله يسمع العالم كله في وقت واحد وأنت لا تستطيع أن تسمع أكثر من ثلاثة في وقت واحد أو اثنين في وقت واحد ولا يمكن أن تسمع أكثر من ذلك إلا قليل أربعة خمسة لكنك لا تستطيع أن تسمع الكل إذا تكلم في وقت واحد أن تسمع في وقت واحد، وتسمع القريب ولا تستطيع أن تسمع البعيد، والله يسمع البعيد عندما تكلم، سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تسمع الصوت المرتفع ولا تستطيع أن تسمع الصوت المخفض، فأنت تركب سماعات في الأذن لتسمع الصوت على حقيقتك فلا يمكن أبدا أن تسمع الصوت المخفض، والله عز وجل. يسمع دقائق النفوس وخواطر النفوس وما يحدث به انسان نفسه الله جل جلاله ويسمع ما يسر به الانسان لصاحبه في وسط جلسائه ويناجيه ويسمع المناجي وهو ينادي ويسمع الناس باختلاف لغاتهم، يسمع الهندي، ويسمع الصيني، والكوري، والياباني، والأمريكي، والعربي، والعجمي، ويسمع كل. الهند فيها ما يقرب من تسعين لغة مختلفة بعضها عن بعض. اهلها لا يعرفون عدده. ولا يستطيعون أن يتكلموا مع بعضهم لبعض كل طائفة تتكلم مع من تستطيع أن تفهم كلامها أو تعرف لغتها والله عز وجل يسمع أولئك جميعا باختلاف لغاتهم في وقت واحد في الوقت الذي يسمع فيه العرب في الوقت واحد في الوقت الذي يسمع فيه الأمريكا ويسمع في اليهود ويسمع في النصارى ويسمع في المجهود ويسمع في عود عبر كلا ويسمع في الملاحدة ويسمع فيه الشمس والقمر والنجوم والكواكب والانفجارات الدائرة في الشمس والقمر والنجوم والكواكب وفي نفس الوقت ناس يسمع الله تبارك وتعالى النملة وهي تسير على الحجر ويسمع الله دعائها. وهي ترفع قدميها إلى السماء وتناجي الله خرج نبي الله سليمان يستسقي بقومه أو لقومه فهو بينما يمشي بالطريق اذ رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها وقدميها الى السماء تقول يا ربي لا تؤاخذنا بذنوب بني ادم نملة تنادي الله وما من دابة في الارض الا على الله رزقها سبحانه وتعالى فهل أنت تستطيع أن ترزق العبادة جميعا لا تكدر قل لو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بخيلا مذموما هل, هل هناك أحد يستطيع أن يرزق الخلائق جميعا يرزق الانس والجن والطير في السماء لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا الله عز وجل يرزقها الله يرزقها واياكم كل هذه الامم يرزقها الله ويسمع دعاءها ونداءها هل هناك أحد يقاس مع الله على ذلك فكيف إذا كنت لا تجد أحدا تقاس أفعاله بأفعال الله فكيف تقاس صفاته بصفات الله وكيف تقاس اسماءه بأسماء الله هناك من يقيس أفعال الله بأفعال العباد المعتزلة وهناك من يقيس صفات الله بصفات العباد الأشاعرة وهناك من يقيس أسماء الله بأسماء الله كالمعتزله ايضا والجهمية وأهل السنة لا يقيسون ما يشاهد في المخلوقين من أسماء وصفات وأفعال بأسماء الله ولا بصفات الله ولا بأفعال الله سبحانه وتعالى هذا أمر عظيم وجليل فلا ينبغي ابدا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كما قدمنا من قبل في اللقاء السابق أردت أن أوضح مسألة وهي أن القواعد التي وضعها الأشاعر وغيرهم في التأويل وقياس الحوادث المتجددة في ذات الله التي يحدث الله بنفسه من كلام ومن فرح ومن غضب ويتكلم سبحانه وتعالى بها سبحانه وتعالى واتيان ونزول ومديلء وغضب وغير ذلك ودنو وقرب وغير ذلك ليست كالحوادث المخلوقة لماذا؟ لأن الله يتكلم ويتكلم في الأزل ويتكلم إذا شاء فكلام الله متعدد بتعدد إرادته وعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته إذا شاء يتكلم تكلم فهل كلام الله متولد من حدث لا كلام الله عز وجل قائم بذاته منذ الأزل يعني الله يتكلم منذ الأزل يفرح ويغضب منذ الأزل يعلو سبحانه وتعالى ويستوي منذ الأذل فصفات العلو والاستواء ثابتة لله لانها علون فوق علو الاستواء علون فوق علو والله عز وجل استوى على عرش استواء خاصا يعني على عليه علو الخاصة الله عز وجل يقرب ويدنو منذ الأذل ومن قال لك إن الوجود منحصر في الوجود الذي أنت تعيش فيه فهناك وجود آخر قبل هذا الوجود وهناك موجودات بعد هذا الوجود ولكن الله عز وجل كتب أن يبقى هذا الوجود حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأهل الجنة خالدون فيها أبدا وأهل النار من الكفار خالدون فيها أبدا لكن لا تحصر الوجود فيما قيدت من النظر إليه فالوجود المطلق علمه عند الله سبحانه وتعالى فصفات الله صفات أذلية ليس صفات حديثه الله يغضب الله يغضب إذا شاء ان يغضب عندما يقع سبب الغضب من الازل من الازل لكن هؤلاء يكونون هذا شيء حادث لم يكن ثم كان لا من الذي قال لم يكن كان موجودا قبل ذلك كان الله يغضب سبحانه وتعالى وكان الله يفرح ولما وقع سبب الغضب غضب ولما وقع سبب الفرح فرح والله يغضب ويفرح في وقت واحد ويخفض ويرفع في وقت واحد ويعز ويزل في وقت واحد لأن الله كل يوم هو في شأن والله يفعل الأفعال المتقابلة والمتضادة في وقت واحد وأنت لا تعرف ذلك ولا يمكن أن تجمع بين ذلك فالله هو الأول والآخر في وقت واحد والله سبحانه وتعالى القابض والباسط في وقت واحد والله سبحانه تعالى هو الخليفة في الأهل والصاحب في السفر في وقت واحد فالله عز وجل يسمع العباد في وقت واحد ويرزق العباد في وقت واحد مع تعدد العباد ومع تحدد أصنافهم واشكالهم كما أنه يحاسبهم في وقت واحد فالأفعال المتقابلة والمتضادة تعي عليك أنت وتعجز عنها أنت لكن الله يفعلها وقت ما شاء يخلق الخير والشر في وقت واحد سبحانه وتعالى ويهدي ويضل في وقت واحد لكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك لأن الله يهدي ويضل بأمره وبكلامه الكوني سبحانه وتعالى ويهدي بكلامه الشرعي سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان وتعالى أما انت فانت عاجز فكيف تقيس فعلك بفعل الله وكيف تقيس صفاتك بصفات الله وكيف تقيس اسماءك باسماء الله فالسلف والجماعه قالوا قواعد ثابته قائمه على الايات القرانيه والاحاديث لكنهم لم يحكموا قواعد العقل على الشرع والدين حتى, حتى في أصول الفقه. القواعد الأصولية في الفقه. لا تحكم على الشرع والدين. الشرع والدين هو الذي يحكم على القواعد. القواعد من من كلام الناس. وكلام الناس ليس حكما على القرآن والسنة. القرآن والسنة الحاكمة. الأصول التي نرجع لها قال الله. قال الرسول. قال الصحابة. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهذه هي الحاكمة. ليست القواعد التي يخترعها الناس هي الحاكمة ولذلك قواعد الحدوث التي وضعها الأشعرة انكرها الإمام الأشعري نفسه وقال في ذم المعتزلة وصاروا على ما صارت عليه الفلاسفة في قياس الله عز وجل بخلقه بهذه القواعد التي قالوها الحدوث هما الحدوث وهما وهكذا وكذلك أنكرها الإمام الباقلاني ولم يوجب نظريات الحدوث ولا القياس عليها بالنسبة لأفعال الله وصفات الله تبارك وتعالى هذا توضيح لما قلناه من قبل نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته